قفو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 من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر ربنا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 وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمِ لَا يَنْهَكُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيارِكُم أَن تَفْرُوهمْ وَتُقْسِقُوا إلَيْهِنَّ إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم, وأخرجوكم من دياركم وظهر على إخراجكم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 مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجوهن وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ وَذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن ما تقوم شيئا من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتهم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا واتقوا الله واتقوا الله الذي آتوبه مؤمنون يا أيها النبي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على ألا يشرك نبي الله شيئا ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل أو ولا يغتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف قد يئس من الآخرة، قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.